عشرة استمع إلى الحوار وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك يا أمي ستأتي صديقاتي بعد الظهر هل من الممكن أن تصنع الكعكة لنا؟ طبعا ولكن يجب عليك الذهاب إلى البقالة لشراء بعض اللوازن ماذا سأشتري من البقالة يا أمي؟ كيلو من الدقيق علبة من الحليب أربع بيضات علبتين من العصير نصف كيلو من السكر أكتب قائمة اللوازم فوراً